111-ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل 112-وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس رَسُولٌ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم 114-بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم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 141-مصدق لما معهم مِنْ من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على لِئَسَمَ اشْتَرَوا بِهِ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَكْفُرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا اَنْزَلَ الله بَغْيًا اَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ بَغْيًا اَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ, يشاء من عباده فبا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 وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ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 وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كنت